اللہ دینو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 وَاَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا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 ولا خمسه الا هو وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا ادلان من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُعْنُونَ نَجْوَاهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ وإذا جاء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 لِيَحْزَنَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم شيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك